بالنضال صامدون، بالإقدام مؤمنون، نحن لا نفشل قد نصرنا خيراتين. بالنضال صامدون. إلي يعطيني حقنا نحن لا نشمنو قد صرنا خيرتي صامدون ظاهرون صامدون ظاهرون كل ما في الارض غضب لا ينحني ليس في الثوره ع لا ينثني كل ما في الارض غضب لا ينحني ليس في الثوره ع لا ينثني صامدون ظاهرون صامدون باليقين مؤمنون نحن لا قد نصرنا صامدون باليقين مؤمنون نحن لا نشل منون. قد نصرنا صامدون ثائرون صامدون ثائرون انتفاضة الجمهور يكبروا تحيا البلاد والقتول للرجوع سوف نبقى نجلا انتفاضة الجمهور يكبروا تحيا سوف نفطن الجلال سوف نفطن سوف نفطن الجلال الله اكبر أبنا الصعب الصويب سوف في فيعال ليس فينا مستحيل نحن بالحق الرجال أبنا الصعب الصويب سوف نطههم فيعال ليس فينا مستحيل نحن بالحق الرجال صامدون دائرون صامدون بالنبار صامدون بالنبار نحن لا نشل قد نصرنا بالنظام صامدون في مؤمنون نحن لا نشل قد نصرنا خيردين صامدون صامدون الارض حنين اننا شعب غضوب انت مدى ليالين لن نحيد دروب املا الارض حنين اننا شعب غضوب انت مدى ليالين صامد داير صامد صامد نحن خير دين بالنظام صامد باليقين مؤمنون نحن لا لا